سمع الله لمن حمدان الحمد لله الذي بلقنا بفضله سيد الشهور والأزمان الحمد لله الذي أدركنا برحمته الشهر رمضان الحمد لله الذي اختصه برحمة ومغفرة وعفت من الميران الحمد لله الذي ميده بالخير والفوز والرضوان الحمد لله الذي أنزل فيه خير كتبه القرآن الحمد لله الذي فتح للمكبول صيامهم ثابا ريان لهم فيها نعيم مقيم لا ينفذ وروح وريحان قصورهم من الزهد واللغنغ والياقوس والمرجان لهم أنهار من خمر وَعَسَلٍ مصفى ونخيل زرعها طموان متكئين على شرر بطائرها من إذ تبرق وزوجهم ربهم لا يمسهم فيما نصب ولا ضيق ولا هر ولا أحناك هذا عطاء من ربك الجواب الكريم المناك لهم ما يشاءون فيها نظرهم إلى وجه ربهم الواحد الملك الزياد هذا جزاء المحسنين فبأي آلاء ربكما تكذبات فيا لسعادة من فادة في رمضان بالعز من ويا لشقاء من فاته أجر عظيم في رمضان رمضان باب من أبواب التوبة والرحمة وزيادة الإيمان إلى الله كنا وأنبنا وعذنا نبتغي الرضوان نرجو وسيدنا وإلهنا ومولانا الرحمن سبحانه من إله عظيم كبير من سبحانه عدد خلقه من إنس وجام سبحانه زنة عرشه ورضا نفسه الملك الواحد الزيام سبحانه مداد كلماته بالزمور والإنجيل والقرآن سبحان الذي استغنى بعظمته عن العون والأعوان سبحانه عدد ما شاء ربنا وعدد ما كان سبحانه عدد ذرات الهوى في الثمان والأكوان سبحانهما ونقى وجلت قلوبنا وما بكت من غسيته عينا